كيالي ماك تحتاج العماريه وتك تحتاج العماريه اذا مثلا جاف خلطه مع الدروثه كم مسكه تمير اعبلا اذا هذه التي با بها اخذ ما ما بيضيع يبدا على معناته يعني قاعد قاعد عند الدر والصول ها هذا كتل ما فعال بالخاصه هذا هذا قاعد يقول مكان يعني يضرب في كل محل ما ولا الشيء تياك الشيء تياك اي لكن اذا بقول لك ما عاد بقا اذر لاعب بس في مواثر ولا عاد في شيء لكن كما جاء سيول هذه بالتاه كان كل هذا خافي سواتي خلو اديق تاجر عماريه جنب الزواحه محامل على على الحان الحقيقيه حمير وخيول بتسحبها اثنين بتسحبها يا عم خلاص اثنين <تصفح> <تصفح> <شكرا> <المترين تسجي> لا هو اشلو هو هي مترين بعضها عندي وسع يلا لا يسمع عليك سما عماريه اجي لها محمد خالد اليوم على ذرا هنا 12 ذراع يبقى لها ادي تمر فيها من هنا من هنا ستان ستان اه 12 تتهم 6 م يعني 3 ذاته 3 ذاته 12 جوال معككم 10 ذراع هي 6 م خلها 10 12 ذراع هذا اللي يديك كم يديك 80 ها 10 م دي اكبر الحين فيها الشوارع العائدية فيه؟ بلاك المفروض هذه هي أكبر بها بول ولدونه سبعة هذه ما بتمر من نهر هذه ما بتجي من نهر عمارياز بلن يجي سبعة كيف نظلها كيف نظلها برا احنا حند العربات واحنا ما نستخدم العربات فبعضهم بيقولوا دي بتاع ثور او احنا الرعوه باقيين هذه الحاله احلى ما كان بشتي هذا الشيء من دهل عماريت ما حد استخدم هذه بلادها قالوا دي بيقولوا بدر الدين دي جمل محمد قصب عرض احنا بيقولوا هنا هذه زعثور ثوره او من ايها هذا جماعه هذا ماذا هذا جماعه هذا عيد يوم الاستقلال لا لا لا ها ارفع ارفعها اودى بالمسدس مثل اعرض باب بها اما شارع المسدس مثل اعرض باب فيها ما مثلا اذا كان عدم دارين كم كان قبل أعرض باقي والذي قدنوه بعد آه. ولا يغير ما علم قدره أما إذا هم من قبل كم كانت لا يغيره لا ولا, ولا يلزموا الناس بالكدر لا, لا يغير ما علم يغير ما علم قدره كان بهذا الطريق من قبل وجاء ما يمحقه ولكن بعد ذلك هدارين كم هو يمشيه عليه لا يقولوا هذا يزيده ولا يمشيه شو على ما هو علم هذا ما يبلغه ما هو علم ما يبلغه ما هو علم هذا ما يبلغه ما علمه وإنه يتسع هو وسيع كيف ماتهم يطلغه على ما هو علم لا ذاك ذي لنا الشهدي يطرحوا فيه مصلحات عامة بإذن الإمام ولا ما هو بايك هيك اوكي انت اكشن ولا لا تاخذوا المبلغ ولا لا قلنا هو ما لا يضر بشرط ان يكونش باذن علينا اه قرنا المبلغ لا يغير لا يعني لا تجي في هولاين بصوره لا لا بدي ادو يعني لا يزيد لا أو لا ينقص أهو ابني أو لا ولا يغير لا يزيد أو لا ينقصان ولا زيادة انقصان الذي يتكتم يتكتم أنه ابني فيها شيء أو لا آه يعني تغيره يعني تبعي طائب وهذا شيء ولا. ويهدم الصوانع المحدثة المعورة كيف هي المحدثة بعد, بعد السكن موجود قبلها؟ لكن في السلام صباح عمر القصيب ك حسب القصيب ما هي لا قد معوره والمكر سم <تكلمة> بيكربية بيكربية <بيقربية> مع <استثنان> لا لا الطلقه انا نطر انا نطر انا ما حدها المسكين ليه حبيبي كان صغير يعني عاليه والله ايه كان عادتهم يطلع المادة من فوقل قردل هنا احنا قلتهم اقربوا المعب بالشيارة لا دام عورة لا احنا يطلع فيها هذا واحد لان اشياء الكفبة قال الكفبة هلا مصيف اه كبيرا يسولهم حتى ولل... ايه عامة هذي بيثبروها للحروب ولماذا ايه خاصة تقول لنا يفعل معها ايه العامة هذي بقي كل من قد اخل فيها اه فرق داي داي لكل واحد يوهو الموجه بها دول يعني جنا هاي هاي كان واحد من يعني يجب أن يدخل الناس ويمنعه ويمنعه ويسويه وإذا كان هناك شيء خاص يسبر أن يصبح صاحب الملك ذي هكذا تطلبه ويسويه ويسويه ويسويه ما هو منذ الحق العام منذ المنزلة منذ المنزلة منذ المنزلة منذ لهج رفاع؟ ما المفروض يا أبو اه ماي ما بلادر ما عرف والله الله تعليت النسوه ان عورت مال ملخ لو بدك تطلع لك من ابطاب ما ايش ترى يا جماعه؟ المهم من هو؟ كامل لا او انا فوق يفعل في ملكه ما شاء ما هو ما اشتعل ليله ما قال الله دا هو الدمي قال الله دا استسمم دمي قال الله دمي الله ما هو اه ايوه عندي <متحدث> قالوا يا قال واحد يابله ماكينه والله يابله ما يبدا من برا هذا هم السواقه اجينا الليل واحد راح يبني عند الماكينه تمام كملوا حلوا الماكينه رجع قال عندك كمان 4 4 ضرب على داره لا جهه الضار حق والله اذا قطع ضرر على ريحه ضره عبرت ابلال ما به ما بلا مره المالك ولا لا على ما يدفع تصرب بيته ما له شيء على لا مالك في كلنا هذا قبل الأرض إنها بعض مثل المبور العام لا إذا كفت قال ما, ما, ما, ما الكفت له كيف ما لا إذا كفت قال ما ما تفعل ضرع ديما يدقو خاطر درا منا باي اي اي ماريه انا قافص وماو طايسنا باش نبدا هادشي بعد بعد المرحله محني نديرو نفعلوا لي ضرب هاهم الجراح لا لا قد ترى بلا دايف موش درا احنا قلنا هني ندري باي شي ما جا امام على طريق الاطراح حنين لا <تصفيق> ماذا <ملا> <بينه وبينه وبينه تصفيق> عندك ما في شك ما بينه وبين الله لكن ايش تي يستثني من نهي ان ضرر إلا الا اذا قصد لا معلق يعني احنا ذا الحين <ملا> <تصفيق> <ملا> <ملا> له ومال له قلنا الشيء الا اما اذا قبه قتل له نهي الله لو قت اه والله صح كل أن يفعل في ملكه ما شاء وين ضرر ما لم يكن كلاف مال ايوه هاين جول وش مالا وش مالا هو هذا رجل غلا وني مالا ياكل اجيده ما تكون المضره اه مالا ما يقصد المباراه فانه يا عدل طب لما عك كانه هو يا عرفنا ان نقدر عليه ينبه ما هو غلط ها احنا بنستجو بعد هو اذا الله ليه ليه قال الله هو قال انا جماعه والناصره فجوا قال لا انكسنا وي قال عنده صلو علينا صلو علينا صلو علينا جرا صلو علينا ان كنتم تصرون فقطع اه استغيث استغيث بس ما نقول لا من لا اعرف نفسنا اننا عايشين لا اعرف نفسنا ما بلايش من ضاره ما استثناء قلت انها لا انه قال لي كلنا يفعل ما لم يكن كذا قال لا عنق اسمه ما اذا ما هذا المضارسه المضاره <تصفيق> غير المضاره في الجسم في بالملث لا, لا يفر راح باي ضرر بالملث اه بالملث ما ما يتكشف, يتكشف معنا بيت معنا بيت اه بيت اناوي يعني شركين وهو بايعود على الله شيء ولا لي افتح له اذا هو بايع يعور عليه الله كل ما بايع اذا القضيه إذا القسمه بله اذا هو بالقسمه اه لا شطر ما, ال... ما, ما, ما لي يسوي شيء برا و هم مبلغ هم مشتركين في البيت كان في البيت عادين راجعين جاي عندي جاي عندي ما انت اه زين لو لا هو بايع يعير عليه مثلا بدلا من الوسط فتحصلها لهوي لا يفتح خلاص اي صح السيد ها ما صار بالجسد ممكن ايش ايش ما يضر زين هو يضر جار نفسه ادي هو قسيم له كل ما بارزم انبارات فاصلون واذا الشركه في اصل النهر او او مجاري الماء يعني حفروا نهر يا جماعه <متصفيق> او مجاري الماء الساقيه السواقي حقتها حفروا لهم نهر حفروا حفروا وقالوا لنا ما فيش احد يملا تلقاء قال ما ان النهر الحديد والنهر هو الماء حفروا لهم حفره وجزئ منها النهر الماء <متصفيق> النهر <متصفيق> <متصفيق> <متصفيق> <متصفيق> لا دمرنا معنا هذه حفروسه هنا المكان ظل ظل لا ايوه ها ظل جد حفروا هذا النهر الموجود من هناك وقاموا حفروا ساق يجينا نهر هذا ما هم بلا مقره ها حاضر اه نهر ويمشي يمشي منا يلا الناس سامع اه أنا مثل أنا أنك جيب يحولوه، يحولوه، جيب من ما دام جال انا دسترو يحولوه من جالماجه ما دبي يحولوه يشرو في اضر الناس ما دام دالحينه حولوه من لما ملك لمالك ثاني ايلا لا اذا هي ترغ اذا هم بلا ساقيه بالصلمه هناك ويسكيو خلاص انت لكن اذا هو ايش لوح الموج جاهز وماشي وراجع كذاك سلام اجرى اذا هذا حفر نهر قديم على بعده اي محل حلم صح قلنا من سنها صار انا ما احاكم الحصص إذا مثلا انا مشترك في الحفر بثلاث بذلت وانت بثلاثه ايضا على حسب لك فلما درزين وليثلاثه من يغرف هذا الشغل اه قسم على الحصص انت مميزه قدرن شفت فيها والا ما هي وهي مميزه ما بحيث الثلاث سنتين ما بلا كلنا نشتغل كذا انا الدريه اشتغلوا قالوا على مزليحات قال الأرض وأيضا مزليحات الأرض هو تج Luis exhibit سبيدها من ناه ويقسمها أعلى من أغرب أرض النار نے أغرب أكبر Army عمل يريد میخوان ما عند النار لا أبره لقد جدت مب ها فتى اللي اشتي لا لا اشتي اذا مت ميزة الحصص ما سبر نحن ميزة الحصص في مثل النهر ما سبر ها ما بل اعراضي الا بصير ما سبر النهر انه يتحصص لنا انا دارين كم كل واحد معه دائم كل واحد كم معه لكن ما سبر الحصص يتحصصه كم صبر كان هكلا على قدراش وحصته من نسلت انا ارض, أرض حقتك نعم اه لا لا. ارض لا يا عم حنا واحمد احمد لا النهر نفسه ارضنا النهر ايش هنا تزرع مع ارضه وخم طوله اي قسمه عشان انا قاعد قاعد بينه او مشتركه بيننا اذا طب ده خلاص الله قال ولا الهم ده لا, لا يمنع يمنع <تصفيق> <تصفيق> ما هو لا ساب لك ست بس أشهدان الخير و أشهدان يسهدان أشهدان أشهدان يقول أنه يحمسوا لا يقطعوا أما كلهم لا يهدان يقول له ما لا غير في... ولا ولا غير ولا يعني مش على ذهم عليه ماشي اللي سكنوا اراضي زراعيه اول نروح من نروح لا هم طريق بيعبروا ما خليهم ها اذا ما بلا ما نروح ما ما بلا ما طب مع شيء بس بس طاقه بس برطاقه توليعا خير اخ ما بينعو حد الحين المصريين والسودانيين وكل يسقي اراضيها الزراعيه لكن لا يستحدث في شيء تستخدم ديبي النهر عشان عشطه لا لا عشان السودان فكر كمان بدا من اراضيها الزراعيه لكن لا تروح شيء قد تحول النهر سلامه كان ثاني ولا تروح هذا الهاتف تروح الصلاه قبل سنه معنا ديبي اقعدوا بيعشان مش problem كيف يمحك على الأرض؟ قال هنا إذا تميزت إذا تعرف كل ما يقول لها بقدرة أو لا مساعدة أرض النهر وكيف تقسم؟ كيف يتقسم؟ كيف يتقسم؟ كيف يتقسم؟ نحفر لنا لا يتقسم؟ نحفر لنا في أرض نهر فتك على حسب الأرض؟ في الأرض إذا بعين الصلارض إذا بعين الصلارض يجي لنص إذا بعين ثلاث الارض يجي لي ثلاثه هكذا فن القسام على الخصاصي على قدرها ها ولدي وليد ما فضل عن كفايه الاعلى kidaba mathalan gerbah bi tkhrijalman min hal gerbah hastanah na wadam bas wa ana kalman bas ma bla bisawah ida ma aish kelma ykhrij min ياس يا البنات بابا عامل parler عن فائدة الثانية عارفه شي ذاك دوو اذاك إذا قال له ذا الحين كيف يسوي قالها اذا قال لها الصبابه ولا ما دارن كم يثبت له كيف في فتوه مثلا قال له اني ما فضل من تياك القربه بيخرج الماء فقال بعد ارتفاع بعدا قالوا لنا نبل المخرج منها على قدر سوى القعض حيث ما يبقى لشي اه اه اه يبقى لك فاية يبقى يخليه يخرج <تصفيق> اه احني يرفعه كبتك فالحناية ما هي بيحددوها كل اذران ذي هي شجر ذي هي شجر وذي هي زراعة وذي هي اه ما هي كل شيء بيحددو لها قدره ما في الحديث انها قدر كعبة الشراك اه كعبة الشراك للأراضي الزراعية والكعب ذيه لأنه خير شيء اوه بس انت جود رائع على حسب العرفة كل بلاد على حسب العرفة عرفة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ها؟ هو وليد الصباح دل حين هتحذر القرب لا تحذر القرب هذه دل حين فارك بها دل حين هتحذر القرب هذه تراها ما بلا بيهبونها فاستخرج منها نحن هي رفيعا باقي قريب دراع وذي تراها حقوق هي القربة تشرف من قربة ما بقى هلا من شف ايوه صح على المقسم حق هذا الحين الحين يقول ايش معنى وليد الصبابه يعني الاخير وصبابه ما عندي الثاني له ما من حق الاول بعد الكفايه وليد الصبابه لا لا ثاني لا قال وليد الصبابه يعني الثاني ما فضل ما فضل ها لا لحق, لحق فالصبابة لا يصب من عندها ما هو في نفس الجربة هذه فوقها هذه الصبابة لا هو الصبابة لا يطفح منها هذه الصبابة هذه البتير فلا يصرف عنه لا كل الواحد يشق الماضور منها ويحول الصلاة شياطين بعضهم يثبروا ما يقولون كان والله خدي يا اخي خير ما باكلها كبا حاول خلاص يتبشطني هلا ما ها ومن ذي حق مسيل او اساحه لم يمتنع المعتاد حق مسيل يجعله <تصفيق> ولا اليسحه يصحح يلا ما منها ولا جهه يصحح يعني بعد ما يكفي يخرج من بعده ف... الصبابه هلا والله وحتى المسيل جهه من ملكه عجيبه هذا حق المسيل بس لا انا دير بس رايد ان لا, لا من المثيل ولا اذا نفسها. نفسها. اذا معي مثلا مشرب من عرضي يربتك اذا زعل الماء منها وهي ملك لك كلا منع ان بعضهم يبث الحينها مشرب من طرف الجرفه اولادهم يستعمله ويزرعه وكل شيء هو شي. ملك له وذاك له حق انه يزعل ما منه ترجحنا منذ الدهار الشعوب يجب أن يتحق المزير و يتحق المزير و يجب أن يتحق المرعى و العزة هذا يعني أنه نحب كلها لا حبوب جمعة لا يوجد شيء ملك فيها شيء ملك فيها. لا حبوب جمعة كيف يزوا بك هذا الحندي اسمها نصيب صهر عسدي علي اه كي عليه انا الله قالوا عليه اصلاح اذا على صاحب الملك انه صاحب الملك على ما ضي عنده شيء بقى لا لا لا, لا. ما لا هي طال هي لا هو هي يجي عندنا بدك بدك الحين واحد تبيع تبيع جربته تبيع على بطحه ذي لها والتراب بدك ترجع يديكال وكف جربته في جربته كف يلاحق تراب يديبعده من جربته الاصلي يطلع هذا يجيب عليه ما هو اللي كنت نك بايه من الحظ ذاك ما هو وشكله صار النهر ما هو حن في نو ما بده ما اقدر ما اقدر حتى ما يعني سوا ضر ولا نفع على الاعلى يبعده. ما يبعده لا لا ما هو <تصفيق> حتى يخليه ما مرضى مرضى بس اي ويمنع المحيي حرم العين والبئر والمسيل والداري الا ل... الا لمالكه قال يمنع المحيي لحرم العين لا حرم لا ابي يوبها بها بمساحه لل للبير وللعين ولا, ولا للنهر يا ابو مساحه في حديقه حرام حرام لا الحرم انت مسميه حرم مسميه حرم حرم البير حرم البيت حرم نسميه حرم حاجه المحيي لا يمنع وش يمنع يمنع من احياء الحرام حرم العين وحرم البئر وحرم المسير كفوته وحرم الشجر تمام معك شجره ومعها حريم معها محل يعني مترين ثلاثه راح يجي يزرعه ولا ولا انت ولا ولا والله اذا هو ملكه كيف يجي حرم للدار ولا هو له اه كلي حق بس مع حق فيه لا لا اذا ما بلا حق فيه لا اشترى هذه الشجره وحقها تبقى هنا اياك ولا حد هذه احدد لها ما اشتريت الارض ولا ولا الحرم الحرم لا هو لا الحرم الواحد راح حد يزرعها ما يجوا يقولوا اي واحد صعب اليوم بها مثلا ناس مشتركين الله دنيح بها ولا غيرهم بيوم مثلا الى ام ما بحادي ملك شيء لكن كل ابنيه لها بيت ولا حرم فيها كذلك يقول هي حرم كل يجول تابع له زياده اما رمضان لا بالنسبه لا نقول حيهم كذا بس اما حينشتري يقولون للادايا ايوه بعدين حينشتري ما بيو بالادايا لكن اذا دا مثلا اشتريته خليت مثري حرام للبيت هم الخليج ها لو كده اه لا يستخدم هذه السلامة لا السيارات لا الغنم لا الكذار يعني هذه الأشياء هذا الحريم يكون في الأمور المباحك كلها لا يستمر في شيء ما إذا هو ملك خلص قال إلا لمالك قال إلا لمالك <سؤال> إلا المالك يعني إلا يا ولا أسوي إلا المالك في أبو حريم هو من النامون على عدد <تس> ايه لا حد يتعداه انا مبشق من, من عليه نصعه <تصفيق> لا لا للمشرف نفسه مثيل الماء يا ابو خال كل شيء والله ما يطول حرام عليك هلا من جرمه في غيره من ملك نفسه لا لا ما بلا قلنا فعل امر المباح قلنا لكم ما بيصبر فاشياء الملك لا في الملك لا قلنا مغرن اهل القريه امور ادها مباح له, له ما أكبر غرفة فيها أما أننا كنت أتبع ابني شيء لا يستخدم ملك المالك قال إذا كان مالك من قبل و أرجع لم يكن ملك و لم يكن ملك و حفروا في هبير حفر هو في هبير و لم يستخدم اب حريم قلنا حد حكي اذا مع شركه طال الارض لا هو ما برا بي ملكه كلهم بي ملكهم ماليه عندنا الصوره المساله الحين يحفروا في بي ملكك بيت للقريه بقول هالحقد حريم هذا ملكهم ولا لا عاد حدا يقرا هذا ملكي والله اصبر النياي استخدمه هو ازرعه واسويه هناك في هاي دقه اذن جلنديا احفرها <تكلم> اه <الـ> الجدار الجدار صممه اه خلاص هذا بلا خليه جوال البيع لا لا هو ما هذا الشيء الله جالك حرم هاقلك حق فيه ما عاد قادر حد يستخدمه بعده مثل قبر يا هق تابع له لا يجي يعني قد حاس فيه حق ليش وين ما هو قالوا لا تالا من جرمائن اي ملك غيره من ملك نفسه تالا دالونا ها شنو ما على شي لي حفرتنا يا هداك معما وسحبت الماء اها معلش اه معلش كده في كل لا نجد نجد نجد نجد نجد هذا قال أول زقاب نصيبه غير ذات الحق إلا لإضرار يعني زقاب نصيبه من الماء غير ذات الحق مثلا نحن مشتركين في البيت <تصفق> كل واحد معصيها نفسي وأنا قمت بتحبت واحدي متقبي بل بل ما حقي قسمي باش ما على الشي قال إلا لإضرار ما أولى كيف الأضراض الحين؟ حين ينقص على ذلك يا كلمة؟ يعني هم في حاجته؟ كتبه أضراض؟ ايه، مثلاً در حين إذا سكى بنصيبه هو ومثلاً فرض ما عد يحتاج النصيب حيث إن إذا سكى بنصيبه هيبس على ذولا ك... كذرعهم هم أقدوا أضراض ها؟ كان عد تحتاج حتى يتنكيح <تصفيق> لا، ما عدتها متنكيح هل ما عاد يسكي منها ورجع حين يسكي حين يسكي ذي وراء با يحتاج تشكو طلع الساكن ايه بدو براء بدو با ينكس ما على والله إذا ما, ما جاءوا معهم إلا كفاية كلهم ما كلهم ما بلا معه كل واحد كفاية يعني إذا يكفي يجير بسه وهو قام يسكي نصيبه ما لحق ما لحق لا ما براك فايده لا ماك فايده لا يا طالعه احمد ثلاثه سلبي وكل واحد الاكتاف جربته توزع يومين يومين ما بنحتاج اسكن له يوم جربتي وخلاص بلا راح تجي اليوم الثاني الواحد إذا قلنا إذا بها ضرع جديها الضرع المال غير إضرار قاية تكفيه وزن ما بدينا أخير هذا الحين وعرف الحين كلهم بسركيزين أخذ الله أخذ الله أخذ